وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَقُلْ قَدْ خَلَّفَ اللَّهُ قَبْلَكُمْ أبين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون جارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم 112. إن الله كان بكم رحيما 113. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا 114. وكان ذلك على الله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 اتسبوا وللنساء نطيب مما اتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي من 111. وما ترك الوالدان والأقربون 112. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 113. إن الله كان على كل شيء شهيدا